وعن الرضا بالآهن حل القضاء الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء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 وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم خلق فسوى قدر فهدى أخرج المرعى سبحانه سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك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 وهادي الصحار والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والنداء سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جنى هذا الليل وامتد ثرا فمن غير ربي يرجو الصبح ثانيا ائلاهم ما الله ائلاهم الله. الله. الله لا اله الا الله وأشد أن سيدنا ونبينا وعظيما وقائدنا محمد رسول الله خير للدنيا من شمسها وقمرها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافكون والأفاكون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 شلت يد الجاني وشايا المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد نامني فيه الكفور ولو ذرى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمدي لِفِيكِ يا أَرْضَ الحِجَازِ حَبِيبُو لِفِيكِ يا أَرْضَ الحِجَازِ حَبِيبُو نُورُ العُيُونِ وَلِلْقُلُوبِ طَبِيبُو فِي الأَرْضِ أَحْمَدُ فِي السَّمَاءِ مُحَمَّدُ عِنْدَ الإِلَهِ مُقَرَّبٌ مَحْبُوبُ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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين من اتقوا الله تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد إخوتي وحباتي في الله أهلا ومرحبا بحضراتكم مع فطفضة يوم السبت وما زلنا مع أهل غزة وما زلنا مع الصمود والثبات على الحق ما زلنا مع أهل العقيدة الصحيحة ما زلنا مع أحباب الله سبحانه وتعالى الذين اصطفاهم من وسط العرب واختارهم ليكمون بالدفاع عن عقيدتنا وعن مقدساتنا وعن ديننا وعن أرضنا فهم الشرفاء وهم الأنقياء وهم خلاصة العرب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نكون حزاء في أرج المجاهدين من إخواني في حماس وفي غزة من إخواني في حماس وفي الجهاد وفي ابناء علي مصطفى وكل الذين يعني رفعوا راية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ضد أعداء هذه الأمة ضد اليهود الذين اختصبوا الأرض وهتكوا العرض ودمروا الزرع وهدموا المباني كما رأيتم ليس من وقتنا هذا ولكن من يوم أن جاءوا إلى احتلال أرض فلسطين المحتله ولا يجوز شرعا نقول أرض إسرائيل أو نقول دولة إسرائيل فهذا لا يجوز شرعا تحدثت في اللقاء السابق حتى لا أصيل على حضراتكم عن رضي على شمعون بريز هذا السفاح الذي جاء من بلاد بعيدة كل البعد عن فلسطين ثم جاء واحتل الأرض واختصب الأرض وسرق الأرض ثم يقول هذا الوقح لماذا تقاتلوننا فرضدت عليه في اللقاء السابق قلت له نحن نقاتلك من أجل أنك سرقت أرضنا ودمرت أرضنا واستوليت على أرضنا قتلت النساء وقتلت الأطفال وقتلت الشباب وقتلت الرجال جئتم من بلاد شتى لفزتكم العالم الغربي كلهم وجئتم محتلين إلى أرضنا لذلكم نقاتلك فنحن نقاتل لا نقاتلكم لا ليس لأنكم يهود فنحن نقاتل يهود على أنهم يهود ولا نقاتل نصرعا لهم نصرعا ولكن نقاتلهم من اجل أنهم احتلوا أرض واختصبوا أرض قتلوا منا الراكع والساجد ضمروا البلاد واحتلوا البلاد ثم تحدثت أن اليهود طوعوا العقل الغربي وخصوصا النصارى طوعوا هذا العقل لصالحهم واستفادوا من خرافات وضعوها في التلموت ومن كلام علمائهم بأن الرب أعطى هذه الأرض لإبراهيم وتحدثت بذلك في التفصيل أن إبراهيم اشترى أرض ليقوم بدفن زوجته صار فيها فلو كان ابراهيم يملك هذه الأرض والرب أعطاها له فإذا لماذا يشتري يعني الأرض من رجل من أهل فلسطين ليقوم بدفن زوجته صار وكان في اللقاء السابق أذل كثير على ذلك الأمر وقلنا طوع العقل النصراني وخصوصا البرستانت شفنا أمين الحسيني مفت القدس قديما المفاو... المحتل البريطاني المتحدث الرسمي باسم المحتل البريطاني المندوب البريطاني في فلسطين المحتله هذا المجرم يعني قال له ان يعني امي تدعوك الى البيت يريد ان تصافحك وتريد ان يعني أن تسلم عليك فلما دخل خرجت عليه المرة وقالوا لماذا انتم يعني تغضبون الرب وتحدثت في اللقاء السابق عن هذه القصة بالتفصيل وفهمنا منها انهم ضحكوا على النصارى البلوستانت منهم جورجي بوش ومنهم توني بلير رئيس وزراء بريطانيا والسفاح الجديد النصاب الجديد الرئيس فرنسا ساركوزي النصاب الجديد صاحب الاهداف السامية لليهودية يعني المخلص العابد لليهودية من دون الله سبحانه وتعالى الاول واحد سبحان الله لم يتحرك للأطفال للقتلة ولا الجوعة نما جاء بأساطيله حول يعني ساحل غزة لعشان منع السلاح للدخول إلى أرض غزة والله عمل إجرامي والله الأمم المتحدة ذات نفسها تحلل للأرض المحتلة للشعب أن يقاوم معاهدة جنيف يعني القوانين الدولية يعني تصرح بهذا الأمر أن من حقي الأرض من حق الشعب, الشعب للأرض المحتلة أن يقاوم أن يدخل له السلاح وأن يقاوم من اختصب أرضه ده هذا هو القانون الدولي الذي يبدعون المدنية وحقوق الإنسان إلى غير ذلك من الخرافات التي ضحكوا بها علينا اليوم أيها الإخوة والأخوات أتحدث مع حضراتكم اعرف عدوك عنوان الحلقة اعرف عدوك اعرف عدوك تعرف عدوك من أهم أسباب النصر معرفة العدو إذا أردت الانتصار في أي معركة شاء في أي معركة فعليك أن تحدد الهدف من هو عدوك احنا مشكلتنا كعرب يا أخواننا لا أكل مسلمين كعرب للأسف الشديد مشكلتنا كبيرة جدا أن إحنا بنلطش مش عارفين عدونا مين مع أن العدو الظاهر وواضح لكن للأسف مش عارفين عدونا مين هم اخترعوا لنا أخويا هو عدوك أختك هي عدوك والبيتك هي, عدو... هي عدوك السعودي هو عدوك الإيراني هو عدوك اللبناني هو عدوك ما حد يشأل يا أخوانا أن اليهود هم عدونا ما بنسمعش لا في مجلات ولا جرائد على فكرة ولا وسائل إعلام مقرؤة أو مسموعة أو, أو مرئية لم نسمع منهم أن, أن العدوة لهذه الأمة هم اليهود من أجل ذلك أنا أحدد الهدف اليوم من هو عدوك عشان ننجح يا أخوانا عشان نحدد الهدف بكفيان شتات بكفيان يا أخوانا بعد عن الحقيقة الآلة الإعلامية اللي شغال 24 ساعة يا أخوانا عما تمسح مخاخ البشر ومخاخ العرب آلة عما تحدد لنا أن العدو مش هما اليهود ده اليهود دول شعب سامي واليهود يعني عندهم دموقراطية واليهود يعني شعب الله المختار هكذا اعلام العرب يتحدث بهذه اللهجة وخصوصا هناك قناة مسمى باسم العرب باسم العرب اسمها كده مش عارف اسمها ايه كده العرب باسم العرب وهي في الحقيقة صهيونية يهودية ليه المعنهار عملة تقدس الجنس اليهودي وان المسلمين في غزة دول لا يستحقون المعيشة ولا يستحقون الحياة ليه الشعب ده عامل قلق لليهود فاليهود شعب الله المختار فاحنا بنقول اليهود اياك اياكي يا يهود نعبد اياكي نستعين هذه القناة تتحدث لين مع نهار على عبادة اليهود ايها الاخوة الاخوات من عدوك لو عرفنا عدونا يا اخواننا يبقى احنا كده هننتصر باذن الله عز وجل من عدونا يا اخواننا عشان لا اطيل على حضراتكم عشان نعرف عدونا عدونا الاول والاخير الدولة الصهيونية دولة إسرائيل التي اختصبت الأرض احنا عرفنا في رد المرة اللي فاتت كنت بقول شامعون بريس بأنه قاتلك من أجل أنك اختصبت الأرض يرجع يرجع البولندا يرجع لبولندا والروس يرجع لروسيا واللي جاي من أمريكا يرجع لأمريكا واللي جاي من يهود الفلاشة في أسوبيا يرجع لأسوبيا تاني كل المجموعات اللي جات دي ترجع مكانها مرة تانية هم دول عدوه يا أخوانا عدو عدوة الصهيونية العالمية من يوم مؤتمر الصهيونية العالمية في 1896 أو 1897 المؤتمر ده حدد ان احنا دولتنا هتبقى دولة فلسطين دي هتبقى دولة اسرائيلية نمسى حاجة اسمها فلسطين على الخريطة ونحط مكانها دولة اسرائيل هو ده العدو يا اخوانا اللي احنا لابد ان احنا نركز عليه شوية طيب أعرف عدوي إزاي ما أنت لو عرفت عدوك هتعرف تنتصر عليه كيف أعرف عدوي جيدا يخونا مصادرنا أربعة المصدر الأول القرآن حتى قال بعض قال بعض المفسرين سبحان الله القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن بني إسرائيل وكأن هذا القرآن نازل على موسى وأتباع موسى شوف الحد فيه كأنه نزل على موسى وأتباع موسى من أول القرآن من أول سلط البقرة إلى النهاية جل الآيات تتحدث عن بني إسرائيل وعن اليهود اللي حاجة غريبة ربك ليحدد لك من عدوك لا شد الناس عدوة للذين أمانوا اليهود ده من شانا لو قلت كده والله يقول ولن ترب عنك اليهود ربك عمالي حدد لك أهداف فكلما جاءكم رسوم بملتاه وأفسكم في فريق كذبتم وفريقا تقتلون تكوت فذول يعني شعب مجرم شعب مجرم لا يعرف للإنسانية إنسانية ولا يعرف الحياة بقاء من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى من أول سلط البقرة كل سلط البقرة أخوان نعمة تكلم عن بني إسرائيل سبحان الله من أولها لأخيرها أيوة يعني في أول الصورة ذكر الله أربع صفات لأهل الإيمان لاهل التقى والصلاح ثم تلاتاشر صفة لمن للمنافقين أبع اليهود ثم جل السورة كلها تتحدث عن بني إسرائيل سبحان الله وزاك البقرة سميت سورة البقرة باسم البقرة التي أمرهم الله أن يذبحوها بأيديهم فهم يعبدون العجلة من دون الله سبحانه وتعالى وقصة البقرة الطويلة على أنهم كذب وقتل كذب وقتل ومرائين ومخاذعين تعالوا نشوف عدونا يا اخوانا من صفاتي ايه صفات اليهود ايه بهم ما بيوصفوا لنا اليهود يا اخوانا شمعون بريز هو بيتكلم بيقول ايه بيقولوله ازاي تؤمن بقتل الاطفال قاله يجب قتل الاطفال قبل الجنود يعني احنا نوت الاطفال بتوع غزة دوله بتوع فلسطين قبل ما نوت الجند المسلم اللي حامل سلاحه في غزة قالوا أنت بتؤمن بكده؟ قالوا أؤمن بكده التوراة تحدثت معنا عن ذلك والتلموت تحدث عن ذلك فأولا ما عن ذلك وقلت لحضراتكم في اللقاء السابق ذهب جندي إلى رئيس دولة إسرائيل يتحدث معه ويقول له هل يجوز لنا قتل الأطفال والنساء؟ فنادى شمعون بريز على حاخام يهودي وقال يسمع هذا السؤال وأجب عليه فقال الحاخام نعم أقتل الطفل والمرأة قبل الجندي لذلك كما رأيتم يقتلون الأطفال بدماء باردة وهو يعني الجند رأيتم الجندي يحمل الطوراة في يديه على الغطرة ويرقص ويتغنى بكلمات داود كما يزعمون الراجل بيعبد ربنا وبيقرأ في الطوراة وحرام علينا أن نتكلم عن القرآن وعن السنة حلال لهم حرام علينا فاليهود يحاربون لنا بعقيدة عقيدة الطوراة وعقيدة تلموت وأذكر لكم ذلك في أسلو أيام مدريد فقالت تمنمية وحاجة 284 في مؤتمر هناك في أسبانيا جمع العرب مع الصهاينة على مائدة واحدة وظلت المفاوضات يوم الجمعة وفي الغد يوم السبت بكرة السبت المفاوض الإسرائيلي رفض أن يأتي يوم السبت فقال زعماء العرب والسائد لليهود شامير قالوا له تحدثنا معك وكنا نفوضك يوم الجمعة ما صلينا الجمعة هؤلاء يقول ما صلينا الجمعة وما ذهبنا للجمعة واجتمعنا معك فقال لا نحن نقدس يوم السبت انتوا حرين تلعبوا بدنكوا ترموا دنكوا ما عندكمش دين لكن نحن اليهود نقاتلكم بالدين فبكرة السبت أجازة لا يجوز أن نتفاوض معكم ولم يأتي يأت المفاوض الـ الـ الإسرائيلي يوم السبت مازلة يحاربوننا بعقيدة هيكل سليمان لابد من هدم المسجد الأقصى يحاربوا بعقيدة شفت الجنود هم مسكين التوراة هم ضخين غزة التوراة يقرؤون نصوص التوراة ما زلت أبطر حينما قبضوا على مجموعة تعبد الشيطان من دون الله قالت أم للضابط قالت والله لقد ابتعدت كل البعد بابني عن المساجد ربيته على, على أي شيء على الجيتار يطلع مغني يطلع راكس لكن ما علمته وما دربته وما ذابته به للمساجد تصوروا حرام علينا أن نتمسك بديننا حرام علينا يحرم يحرم العبد من عبادة رب العباد حلال لليهود حرام علينا نحن المدارس بعد كل البعد الدين عن المدارس والجامعات المدارس والجامعات فكيف ننتصر على اليهود بالله عليكم هم يحاربوننا يكلون أرض المعاد يقولون لنا هيكل سليمان يقولون التورا والتلموت يقدسون يوم السبت ونحن لا نقدس يوم الجمعة فكيف نقاتل هؤلاء نقاتلهم بأي شيء بالعروبة نقاتلهم بالشعرات الزائفة لا والله اعرف عدوك من أهم صفات اليهود كما ذكرها الله في القرآن هذا والعنصر الأول قسوة القلب اليهود من صفاته قسوة القلب عشان الجندي في فلسطين لما يجي يقاتل يعرف انه بيقاتل انسان قاسي القلب يعني ايه قاسي القلب يا شيخ سالم يعني ليس في قلبي شفقة ولا رحمة لأحد انا وبس من اهم صفات المسلم المؤمن المقاتل الثابت على الحق من اهم صفاته الرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يا الله حتى في الحروب كانت الرحمة شعارنا لا تقتل طفلا ولا تقتل امرأة ولا تقتل عابد في صومعته اي كسيس. تصوروا هذا هو الاسلام لا تقطع شجرة لا تهدم بيتا هذا هو الاسلام حتى في الحروب في رحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين حتى في معسكر الاسري بكت امرأة صرخت قالت ولد يا رسول الله المرأة القمت الطفلة السدية فنامت أخذتها سنة من النوم فترك الطفل السدية ثم صار في مكان بعيد فلما استيقظت لم تجد الطفل فصرقت قالت ولدي ولدي وذهبت إلى نبي الرحمة قالت مع أنها امرأة في الأسر في الأسر يا أيها الإخوة قالت ولدي يا رسول الله فقال النبي ابحثوا لها عن طفلها وذهب الأطهار والأخيار من الصحب الكرام وجاءوا بالطفل للأم فألقمته سديها هذا هو الإسلام يا أمة الإسلام قلوبنا ملأ بالرحمة لكن العرب في حرب غزة لم يكن في قلوبنا لا شفق ولا رحمة تصوروا شعب أعزل يحاصر سنتين بقلوب قاسية سنتين كاملتين يريدون تركيع العابد والساجد لله لليهود بدل ما الفلسطيني يعبدوا ربنا لا يعبدوا اليهود من دون الله وأزلوهم ولكنهم كانوا شرفاء أنقياء يرفض الزل والخنوع شعب عزة كنتم أعزة يا أهل العزة يا أهل غزة والله العرب يريدون من أهل غزة أن يكونون مثل الفئران أرأيتم الفقر الذي ينزل في جحره في فاطن الأرض يبحث عن لكمة يبحث عن قطعة خبز أو قطعة جب يريدون من الفلسطيني أن يكون هكذا مثل الفقر يأتي بلكمته من تحت الأرض لا يكون فوق الأرض لا يرفع أماته أبدا هكذا يريدون منهم حصار مرير سلاحة إيه بالكلام عن سلاحة إيه شعب مش لا يأكل منع الدواء منع الكهرباء أقول لكم هذه القسوة قسوة اليهود قسوة اليهود تعدت اليهود شوف القسوة شهر يا أخوانا سنتين, سنتين كاملتين شعب محاصر شوف القسوة ما فيش في أولوب العرب ضر رحمة ولا شفقة ما فيش مفيش لاي واحد فيه قلبه رحمه لا ويجي على الشعب يقول لك ايه ان فتح حماس دول السبب السبب في ايه بقى هما اليهود محتاجين سبب عشان يحاربوا غزه دي حاجه فضيحه يقوم يهود براكي يرد عليهم يقول لهم يهود براك يدعو تاهرنوت يقول مش حماس السبب احنا نهزمنا من حزب الله في لبنان فاحنا من بعد الهزيمه ديت عاوز ادي معنويات قوية للجيش الاسرائيلي معنوياته في الارض في الحضيض أنا عاوز أدينه أعمل إيه حصردهم عشان ما بناش لا سلاح ولا طعام الجندي يخشوا يبقى ينتصروا فاكرينها رحلة ثلاث ايام ثلاث ايام مم حددوا لها ثلاث ايام هم أراضوا ونسوا أن للكون رب وأن لفلاد ضعفاء رب لا تحزن إن الله معنا ماذا الركب الثاني ثالثهما الله إن الله معنا إن الله معنا نسيو البعية معية الله سبحانه وتعالى نسيو أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد نسيو الحتة الخطيرة دية نسيو إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد أن الله فعال لما يريد سبحانك العربي وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نسيو الحتة دية والثكر لا نزهى رحيم بيخش مفيش, مفيش لأكل ولا, ولا دوة حتى ناس اللي عندهم سرطان مفيش رحمة مفيش دوة بيخش لهم إلا عندهم أزمعين صدرية مفيش, مفيش, رحمة مفيش رحمة مفيش رحمة والله ما إني من صفات المسلمين الرحمة هي فين الرحمة من صفات اليهود القسوة قال تعالى ثم قست اليهود يعني ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فهي كالحجارة أو أشد قسوة فبما, مي... فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية قلوبهم قاسية ثم قسد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ها أرتس الجريدة الإسرائيلية تتحدث ان بارك كان بيعد الغز وغزة من 11 شهر هم دول محتاجين صاروخ يضرب مش محتاجين على فكرة وبعدين ده منحن بيجن <تصفيق> النصاب الأكبر رئيس وزراء يعني المختصب لإسرائيل مختصب لأرض فلسطين منحن بيجن قال أنا أحارب إذن أنا موجود يعني لا يؤمن بفكر ولا يؤمن بعمل إنما يقول لك طول ما أنا بحارب فأنا موجود. موجود دول الناس بتوح حرب بتوح دم بتوح دم قتلوا الأنبياء لن يقتلوا الفلسطينيين حاجة أمر عجيب تعاليكم على مين والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السراء يقولك دفعنا أموال لبعض الكتاب عشان يقولوا حماس هي السبب يعني العملاء ما عادش خلاص انتهت معادش حماس السبب انتوا بتكلاموا على شعب محاصر أرضوه مختصبة الموجودين كلهم في غزة معظمهم جايين من أراضي 48 دا جايين من أرض الثمانية واربعين من يافا وعكة والقدس المحتلة وداروا على ناس بلده تركوا البلاد قصرا تركوا البيت والأرض قصرا يسألوا على مذبح مذبحة درياسين ومذبحة الف واربعين مذبحة ولذلك من احن يقول لو لا مذبحة ما استولينا على عكة ولا يافة ولا أراضي 48 تصوروا اعرف عذوك قلبه قاسي لا يعرف الرحمة إنما لا يعرف إلا الدم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة سلام رأينا هذه القسوة في مذبحة دير يسين ورأيناها حينما دخلوا على أناس يصلون مع الله سبحانه وتعالى في المسجد الإبراهيمي ذبحوا الراكع والساجد نصح يصبح ناس بيصلي الفجر ذبحوهم هم بيصلوا رأينا ذلك في صبرة وشاتيلة فاكرينها في تمنينات فاكرين ولا ناسينها شوف القسوة بتاعتهم يا أخواننا شوف هم بيضبحوا الأطفال بدماء بردة وتصور في, في, في, في معركة غزة جيبوا الاطفال الحتومة امام الدبابات الداسوا يا اخواننا على من؟ على الجرحة الدبابات مشيت على الجرحة ناس جرحة نساء وشيوخ مش قدرين يتحرققوا داسوا عليهم بالدبابات واحد يقوللك اصلاهم كانوا مدغازين انا طب احنا في مصر في سبعين وستين كانوا يربطوا الجنود المصريين ويمشي عليهم بالدبابات على الأرض والله يا اخوانا! مشيوا بالدبابات شاهلون! قالاتها شاهلون وقالت لك بقينا نمشي بالدبابات على الجنود المصريين عشان يمسحوهم بالأرض دي كلوب قاسية ماتعرفش الرحمة محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيدهم ولذلك رأينا أزيال اليهود كلوبهم أشد قسوة في القناة العبرية اللي موجودة دي تتكلم باسم العرب جايبين المنافقين والأفقين اللي من غزة يقول لك اسمع بقى بطوع حمز السبب ولابد أن يبادوا يا بودة عن يبادو انت يا ابن فلسطيني اصلا ده اللي بيتكلم ده المفروض ان هو مفروض على الفلسطينيين وماهمش اي حاج اخوان ده في عز المعمعة وضرب الاطفال والنساء واحد طالع وقولك ايه, إيه؟ قانونا ان عباس هو رئيس السلطة وحد قالك يا ابن عباس ولا غير عباس رئيس السلطة لا احنا طلق زارة ودبح ناس محتاجة نصرة انت دلوقتي هو, هو تفكير عندكم كل سلطة وبس طب وناس الدبح دول مش تبعكم لا ما نعرفهمش الناس اللي بتموت دول مش تباها كلها ما نعرفهمش مع ان الالة العسكرية لم تفرق بين فتحاوي ولا حمساوي لم تفرق لان الهدف عندهم حاجة واحدة بس حاجة واحدة بس يا اخوانا القتل احنا عاوزين ارض بلا شعب هكذا قالها مؤسس صهيونية قال ارض بشعب لشعب بلا ارض هرتزل قال كده قال كده قال الأرض دي عليها ناس آه لازم ندبحهم ونموتهم كده وبعدين نجيب اليهود في جميع انحاء العالم ويسيطروا على فلسطين طب هطلعهم ازاي دول بالدبح كنا عاملين نتكلم على الخزوات عاملين نتكلم على غزة واخذ محقا للمقاومة هي غزة وانا اسأل سؤال والله يا اخواننا انا عاوز افهم من كام سنة من 18 سنة في مفاوضات مفاوضات المفوضات. أنا نفس الشعب الفلسطيني يسأل اللي كانوا بيفوضوا دول 18 سنة مفاوضات ماذا جنينا من المفاوضات وخلي بالك السلام بدون زراع عسكري اسمه السلام ملوش قيمة. ياسر عرفات كان عنده عقل بيفكر قولك لو أنا موادت المقاومة أنا هموت لذلك لماذا كتل ياسر عرفات لأنه كان مؤمن بالمقاومة مفاوضة من غير مقاومة ما لها قيمة قولوا لي يا اخواننا الناس عملت تتكلم على ايه على مش عارف ايه اللي هيخش المساعدات وبتوع التعديل عمالين يسرقوا دول انتوا شفتوا حاجه لسه داخله عشان تسرقوه يقول لك القبض على مجموعة مش عارف ناس مرتزقه كانت عملاء انت مالك ومال العملاء وبعدين انت مش من فتح تتكلم ازاي ابن عبد اليهود دوت هو. هو انت من فتح عشان تتكلم باسم فتح امره هجيب يا اخواننا والله حاجه تجنن والله حاجه غريبة ناس سرقت السلطه وناس هدفها حاجه واحده بس مش مشكله عندهم الناس اللي بتمد لهم اهم حاجه في السلطه مش عارف مين يا عم احنا هو في سلطه هو اصلا يعني السيد محمود عباس ده محمود السيد محمود عباس هو بيحكم اصلا رام الله انتوا ما عندكمش دم عندكمش هو بيحكم ايه بالله عليكم بيحكم ايه السيد محمود عباس ده بيحكم ايه في جريد الشرق الاوسط يقول السيد محمود عباس بنفس النص والله يقول هكذا يقول انا لا استطيع الحراك لمده 3 امتار الا باذن من اليهود قال له انتوا محتلين في راهناك انت عندكم هناك احتلال في نابل سورة مالله وجنين هو انتوا يعني من غير كيود عمر عجيب أول الله انتوا بالكلام على غزة دفعوا عندكم هناك حكا غريبة سبحان الله فعشان كده عقلية اليهود جابتها مش في مخها إلا شهوات الدنيا واللي بيكلم ده يسأله عنهم الأردن فنادق الأردن وعرب وكان يعرب يعني الناس اللي بيكلم باسم هذه الأشياء ناس لا تعرف ربنا ولا عرفش مذبذبين ولا إله هؤلاء ولا إهلاء ولا أهلاء ولا يعرفهم أصل ولا يعرفوا لهم أصل لأن اليهود لما كانوا في الدول العربية أخواننا مسحوا السجلات وحطوا ناس ادعت الإسلام ودخلوا في وسلمين وأبضوا على وزير في, في, في, في سوريا انتوا ناسين في سوريا واكتشف أنه عامل إسرائيل واسمه اسم عربي بتكلم باللغة العربية ففي ناس موجودة أصلاً لما دمروا السجلات لما كانوا عايشين في وص العرب وحطوا أسامي هؤلاء باسم مين باسم الإسلام ولذلك كلوبهم أقسى من كلوب اليهود حاجة غريبة والله الناس عملت الدبح ودعملت دورة على سلطة سلطة إيه بالله عليك في سلطة لا اللي في غزة عندهم سلطة ولا اللي في رمالة عندهم سلطة ولا يعيني في 48 نظر. سلطة إيه تلكوا حاجة مفاوضات تمانية كان 18 سنة مفاوضات لم ياتوا بأي شيء فعشان كده يا اخواننا لابد ان احنا نحط المواضيع في نصابها ذاك الشعب الفلسطيني لازم يسال السؤال ده اللي بيفاوضوا بقى لهم 18 سنه ماذا جنينا من المفاوضات سيد عمرو موسى قال ان عمليه السلام ده عبث في مؤتمر في الكويت يهود كذبه انا سألت محمود عباس ادوك ايه قالوا ما ادونوش اي حاجه كل ما اقول لهم ادونا اي حاجه ما فيش اي حاجه لكن مفاوضات كده مفاوضات عباسيه سماها سيد يعني امين عام الجامعه العربيه وقال لك ده واليهود بيقذبوا علينا وبيخدعونا فإحنا ليه نمشي مع الخداع داود عشان كده يعرف عدوه كويس إن عدوي قلبه قاسي لا يعرف عربي ولا يعرف يعني ولا يعرف إسلام ولا يعرف غير ذلك ما يعرفش إلا نفسه بس إلا نفسه عشان كده إحنا محتاجين رحاب الإسلام شفتوا منتو شفتوا منتو من الناس المؤمنة الصدقة بتوحة مزدول سبحان الله الإعلان بتاعهم مشان نشوف ياخي البكاء والدعاء واللجوء إلى الله والاستعانة بالله عز وجل لكن الاستعانوا بالأعباء على شعبه عشان ييجوا على الدبابة الإسرائيلية شوفوا القسوة أهم حاجة السلطة سلطة إيه وبتاع إيه؟ إنت لا تحكم عندك كل هما بيحكموا هنا مفروض يكون إيدك بإيد أخوك أخوك ده بتاع العقيدة ده أهم عندي من أي مخلوق اسمع ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة هذه القسوة عبر عنها مناح البيجن في كتابه المعروف التمرد الذي يكل فيه أنا أحارب إذن أنا موجود الذي يدل على وجودي ليس هو الفكر ليس هو العمل ليس هو الإيمان إنما هي الحرب ثانيا أنا أخذ التصوات ماشا سمح مول. طيب ثانيا الغدر وعدم الوفاء من هم صفات اليهود أخواننا الغدر وعدم الوفاء اسمع إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم يعني سيدنا محمد كان بيننا وبينهم معداد في المدينة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتكون ما بيخافوش لا من أمم المتحدة ولا من أمريكا ولا من أوروبا ما بيخافوش من أي مخلوق ربك قال عليهم ان هم بينقضوا العهود طب احنا بينا وبينهم عهود في مصر هم احترموا هذه المعاهدة المعاهدة كان بيدفد ما احترموهاش اخترق حدودنا في رفح المصريه ودمروا كان بيت والأهرام ذكرت ان اكثر من 48 بيت يعني, يعني سقط ولا وكم جندي مصري ضرب بسبب قنابل ضربوها الله هما مش محترمين اصلا العهود التي بيننا وبينهم حاجه وانا في الخيال والله والمفاوض يقول لك لازم نفاوض طب تفاوض عليه يا ابني ما مدكش حاجة ده مضاش سنة برضو لازم نفاوض قال لا انت بتفاوض مين بتفاوض ناس او كلما عهدوا عهد انبداه فريق منهم ده ربنا اللي قال كده في القرآن الوقاحة والتبجح من صفات اليهود الوقاحة دول مش مؤمنين بإله على فكرة معدومش إيمان بالله بل شتم الرب وصف الرب بصفات النقص وإن لله وإن لا يراجعون شوف شوف إن الله ثقير ونحن أغنياء ده ربنا ده ثقير وإحنا أغنياء كذب والله بل هو الغني سبحانه وتعالى إن الله ثقير ونحن أغنياء يعني بتوحى مثلما بقتله بقتله ناس كفروا بالله ناس كفروا بالله ياخي يا كان عندنا مثل عربي أنا وأخوية على الغريب أنا معرفش اللواتي أستغفى الله العظيم يا رب إن الله ثقير ونحن أغنياء وقالت اليهود اسمع يدوا الله مغلولة غلّت أيديهم بما قالوا عليهم من الله لعنا غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا اسمع بقى من أهم صفات اليهود الجبن إنه جبان يعني يا شيخ سلم جبان يعني محتاج واحد قوي اللي بيفوضه من غير قوة مالوش قيمة هيبيده اليهود يعني هيبيده اللي من صفات اليهود الخداع وهم كذبة أكلونا للسحت يأكلوا الأراضي ويأكلوا أموال الناس أكل لما. ركزوا يا أخواننا من أهم صفات اليهود إن ربنا مسخهم كردة وخنازير العرب ما فيهموش الوصف الرباني ما فيهموش والله يعني يا شيخ سلم عاوزوا ليه عاوزوا لكم حجم هم جدا عشان واحد يراود الكرد وَأَنَا قَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوُ في فِي السَّبِتِي فَكُلْنَا لَهُمْ كُونُوا كِرَدَةً خَاسِئِينَ كِرَدَةً خَاسِئِينَ الله إلى كرة ده من أهم صفات الكرد يا أخواننا خلي بالك ركز معايا الكرد إذا لقى اللي قصاده جبان يكله لكن لو لقى اللي قصاده قوي وشجاع يبدأ يديله السلسلة وقول له خد أنت أنا أتحرك معاك طرويد اليهود يحتاج الى القوي يعني العرب لابد ان يفتخروا بحماس مش يجدوا على حماس قال لك معاهدة بين البومة وبين الخبيثة رئيسة بتاعة وزيرة خارجية امريكا وزيرة خارجية الدولة المختصبة الصينية العالمية ليفني وجندليزة رئيس قال بيتفقوا مفاوضة على ارض مصر قال لو مصر دي مش موجودة ملهاش وجود حق غريبة والله ايه معا... الأمنية معادة الأمنية ان ممنوع اي سلاح يخش من مصر مصر ايه أسلا كان السلاح بيجي من إسرائيل أصلا اليهود أصلا يبيعوا أبوهم عشان الفلوس ياسر عرفات الشهيد ياسر عرفات رحمة الله عليه لما حصروه ودمروا المبنى بتاعه في, في رمالله بيقولوا له أصلا فيه سفينة جايالك جايالك بال... بالأسلحة جايالك ايه ده شكله ولا مش عارف جاي منين والله تشيف كامتشيك ولا جاي الراجل انه جاي سلاح ايه هو انا محتاج اجيب سلاح من دولة اوروبيه ولا ده انا باشري سلاح عايز اشري سلاح اشتريه من اليهود مش هشتري من هناك. وفعلا اليهود بيبيعوا بيبيع الاسلحه امر عجيب والله والله امر عجيب والله المعاهده الأمنية. وفرنسا تيجي جارج والمانيا تيجي جرش واوروبا جايه جرش على فكره عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا يا خواننا. المؤتمر اللي عملوه اوروبا دول كان مخطط له من زمان اللبنة لما راحت فرنسا كانت بتاعد العدة قالت له يا فرنسا مش عارفة خش غزة الناس هناك قوية جدا وشباب مؤمن فاحنا مش, مش عارفين مش هنخش طب ايه الحل الحل ان احنا نمنع السلاح عن الدخوله للغزة عشان باش فيه سلاح نعرف نبيدهم بعد كده يعني هو الهدف كله يا اخواننا لفكوا حصار ولا المرضى ولا الجرحة مش في مخوم حد اهم حاجة عندهم قال ايه يمنعوا السلاح من الدخول اخوانا انا بشركم ببشر الله والله لن يستطيعوا عزيان ما يدرش قبل كده يا على حاجات كل ده كلها كلام تخريف بس الملاحظ ان امريكا سقطت اقتصادية وامريكا وقت فدلوقتي اوروبا المتصهينون الجدد الولد بتاع فرنسا ده وبتاعت المانيا مستشارة المانيا وال والولد بتاع انجلترا هم دول بقى اللي هي في مفهوضات العباسية ويبدأ هم يأخذوا القيادة عشان يمكنوا اليهود أمر عجيب ملّ اليتامة وملّ الضعفاء من الموحدين بالله عليكم ليس لكم يا أهل غزة كما قلت إلا الله والله يا إخواني قلت لكم قبل ذلك قبل انتصار غزة قلت عندي يقين وثقة في الله إن في نصر جاي والله كان عندي ثقة في الله قوية جدا لأنهم شعب مظلوم إذ يحربوك أني معكم فتبتوا الذين أمانوا محال على الله الظلم سبحانه وتعالى وما انا بظلام للعبيد ونجتمع على ان يضرك بشيء لم يضرك بشيء الا ما كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف وينكرون ينكر الله والله خير الماكرين وما رميت اذ رميت الله رمى هذا النصر من عند الله وما نصر الا من عند الله تعالوا نعيش شوية مع من اهم صفات اليهود يا اخوانا ان ربنا مسحهم قردة عشان يدينا درس للعرب وللمسلمين درس ايه يا شيخ سالم اقول لكم حاجة البومة رئيسة وزراء اسرائيل السابقة جلد مئير في المذابح التي فعلوها كان العالم كله عمل يتكلم على مذابح اسرائيل في الفلسطينيين وبعدين اجتمعوا اليهود مع بعضه وإحنا خايفين من رأي العام فاستكلمت في الكريسة وقالت لا تخشوا من الرأي العام لا طالما هو كلام يخرج من الحناجر لا طالما ليس هناك دبابة ولا طائرة تضرب إسرائيل فهذا كله عبث إذن إسرائيل لا تؤمن إلا بالقوة ركز معه شوي من أهم صفات القرد لا يعطي السلسلة لكي يقود إلا للقويج عشان كده بيقولك عشان تقدر تسيطر على الارض هات كلب ليه؟ تركز معا شوية تجيب الكلب وتضربه قدام الكرد عشان تروض الكرد عشان ما يتعبكش عشان تقوله شمال شمال يمين يمين ام يمين انزل حاضر استمعوا الطاعة هات كلب واضربه الكلب ليه؟ لا بضرب الكلب عشان يعوعوا الصوت اللي طالع منه يرعب الارض ما بيقولك اضرب السايب يخاف المربوط ثم بعد كده اسمع اسمع اسمع يقولك هاه وبعدين اتبح الكلب قدام القرد هذا لا يجوش شرعا انا بتكلم على كلامهم اممت فلما القرد يشوف انه الكلب ودبحه يقولك انا تحت امرك عشان كده جلبي مايربي تقولك ظالمة ده كلام خلاص لكن لو في قوة لا نخش الجحر بقى. عشان كده هم خايفين من حماس ليه يعارفين ليه انا اقول لكم ليه لما قال بناحم بيجن لا طالما أنا أقاتل فأنا موجود أحارب فأنا موجود رد عليه الشهيد الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه قال لا طالما أنا أقاوم إذن أنا موجود مدام أنا بقاوم إذن أنا موجود لأن اليهود من صفاتهم هم كالكرد ثماما والكرد لا يخشى إلا من القوج في قوة يجبن لذلك اسمع يا قوم سيدنا موسى بيقول لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة قالوا له, له ايه قالوا يا موسى ان فيها قوما, قوما جبارين اللي هم أهل فلسطين العرب اللي كانوا موجودين ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها جبارين يعني اسأكوا يا شوف اليهود خشوا لا ده ناس أكوية عشان كده عاوزين يحجموا السلاح الداخل عشان يبقى ناس ضعيفة انا قلت لك وابده كده مفاز رئيس الألكان السابق في أيام حصار جنين اهل جنين المقاومين في جنين وروا العالم آية من آيات الله جنين حتة قرية صغيرة والله المقاومة ورث العالم آية من آية الله اليهود معرفيش يخشوا جنين كل مؤمنة ليس معهم لا عتد ولا عدة ليس معهم إلا الله ده لهم يحاربوا فمفاس جاء وقبل أرجل الجند خشوا خشوا جنين احتلوها قالوا لا ده فيها ناس تقول الزلط لا خش انت ادخل وصوروا يروح يجيب رئيس الوزراء ويبوسوا الرجل ما ياخد شوش ما فيش دخول فما استطاعوا دخوله جنين إلا بعد ما انقضى عارفين إيه اللي خلص الدنة خلصت الرصاصة خلصت المؤنى العسكرية انتهت ما فيش ما فيش إمداد عسكري انتهت عشان كده ما دخلوش جنين إلا بعد إيه ما فيش تصوروا اسمع اسمع وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا فإن يخرجوا منها فإن داخلون يا سلام يا سلام لو العرب تفهم لو يفهموا شفتوا بقى اليهود ربنا قال لنا عليهم قردة خلي بالكم والقرد لا يؤمن إلا بالقويش يطرى الدرس وصل ولا لسه عشان كده المقاومة انا أتحدث معها بكل صراحة الآلة العسكرية فشلت هناك بقى الآلة السياسية الضحك على الذكون وجردتم هذا الضحك ما يسمى بالمصالحة أنا مع المصالحة يا أخواننا لكن مع الشرفاء مع الشرفاء تحطي داك في إيده يبقى شريف مع الناس المؤمنة من آ... يعني فتح فيها شرفاء يا أخواننا وفتح قاومة وهي كانت شايلة القضية بأكملها وفيها الشرفاء وكانت تقاوم مع المجاهدين يعني المجاهدين كانوا بيقاوموا من فتح برضو كانوا بيقاوموا معهم على فكرة مش كل فتح زمانتم متصورين كده لا لا لا والله يخبرنا فيهم شرفاء والله فيهم أنقياء فيهم ناس طهرة فيهم ناس مؤمنة بالقضية ان المفاوضات دي ودتنا في ذاهية وقاضت على القضية بأكملها يلا دخل عامل الاتصالات دخل شكرا دخل السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ أستاذ محمول عمل يولي الاتصالات الاتصالات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا ربنا إزاك يا شيخ الله هيكرمك أنا حمدي من المعادة حضرتك إزاك يا سيد حمدي الله سلامك و الله دلوقتي الصحف القومية كلها النهاردة الكتبة السبوبة والوليمة ومش عارف التأسيم يعني أول دون مش مسخمين هل بتوع غزة بتوع محتاجين سبوبه ومحتاجين الكلام ده قال يعني... اللي بيضحي بدمه بالله عليك محتاج الكلام التخاريف ده انا مش عارف والله يا شيخ ما اعرفش والله انا والله واحد مش بيضحي بنفسه وبدمه لله عز وجل يعني على حته مسا صدول الأب... دول المرجفون في المدينه اللي ربنا وصفهم في سوره الاحزاب وخد سهرات ده مش م... المفروض يسمى رئيس تحرير المفروض يسمى رئيس تحريض ايوه صح بيحرض الناس نعم ما دول اللي قبضوا انت مداش ما انتش اموال من اليهود هم شغلتهم الوحيده دول لا ابضوا فلوس معنا السلام عليكم بالله عليكم مجاهد في سبيل الله بيضحي بنفسه وبيته وباولاده عشان مستني شويه طعام وشويه يا اخي تاكل الله سبحانه وتعالى ابن عبد اليهود المسمى والله خساره في الاسم ابن عبد اليهود اللي في مؤتمر صحفي قال الكلام ده والله عبد اليهود السلام عليكم السلام عليكم ازاك يا أستاذ محمود الله يكرم يا كفنة معك الشيخ سالم اتكلم حضرتك ماجه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا شيخ سالم مرحب بسيارتك يا كفنة والله يا شيخ سالم احنا يعني سعداء جدا جدا جدا بنصر اخواننا في غزة الله يعزك وده شرف شرف للمسلمين جميعا نعم وأحيى والأمة فعلا الله يكرمك بس احنا يا شيخ سالم يعني يا ريت القنوات الفضائية يتكلم كتير عن صفات اليهود انا راجل مدرس نفسنا ان المعلمين في كل مدرسة يتكلموا عن صفات اليهود احنا عايزين نربي اولادنا الصغار على كراهية اليهود نعم. وده جهاد جهاد للمعلم ان هو يعلم كده النشأ الصغير على كراهية والحقد لليهود الله يبارك لك أستاذ محمود فيريت يعني حضرتك وأسد العلماء يعني في القنوات الفضائية يتكلموا دايما عن صفات اليهود وعايزين كده أولادنا الصغار يتربعوا على العزة وعالكرامة وعلى الدفاع عن أراضي المسلمين نعم بارك الله فيك كالساكم الله خيرا أستاذ محمود شوف يا أخواننا هذا الفكر العالي وإحنا محتاجين المسلم هذا هو المدرس المسلم لأن هم مسحوا من التعليم مع اليهود وإن شاء له آيات الجهاد ما عرفش ده مش موجود في القرآن معنا لأستاذ محمد سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم إزاك يا سيد محمد الله يخل لحضراتك يا شيخ سلام انا أنا كان عندي بس مداخلة يعني فضل يا أخوي أنا سمع أنا إحنا حضراتك بنتكلم ويقول يهود وحشين وأمريكا وحشة وفرنسا وحشة وإحنا عارفين الكلام ده كله حضراتك بتقوله إح بس المشكلة احنا نتكلم عن نفسنا احنا عارفين ان اليهود وحشين والكلام ده عارفينه كويس خالص واحنا يعني من غير ما حتى يفهمنا الكلام ده يقول احنا عارفين الكلام ده كله بس يا استاذ محمد القضيه من زمان انت بتسردها كده الله يقول فذكر كان النبي كل يوم جمعه بيصلي بالمسلمين في سوره ايه سوره ايه سبح اسم ربك الاعلى هل اتاك حديث الغاشيه سوره الغاشيه والاعلى لو اني فذكر انفعت الذكرى سيذكر من يخشى فذكر انما تنبأ فذكر إنما أنت مذكر قال إعلامية عما المخ عما عم لا تخسل تخسل تخسل فأنا بذكر وبعدين يا أخي الحبيب يعني ده وقت إننا نتكلم فيه عن حاجة واحدة بس إننا لابد إننا كما قال أخونا المدرس ده إننا نشتغل في هذا الطريق نقول ده عدونا وبعدين مع إصلاح النفس ادعو غيرك اصلح نفسك ثم ادعو غيرك ده القعدة التي أرسها النبي. حينما كان في مكة صلى الله عليه وسلم فاحنا معاك برضو في الدعوة الى تربيت النفس على الصدق وعلى الامانة وعلى الاخلاق الحميدة وعلى الجهاد الى غير ذلك لكن اخي الحبيب لابد عشان انا انجح اعرف من عدوي عشان استعدله كويس وعده لو ما استطعت من قوة لازم اعرف من عدوي بستعد بستعدله كويس على استاذ محمد سلام عليكم سلام عليكم ايا استاذ محمد سلام عليكم اللي ابو مصعب السلام عليكم وعليكم مسعد السلام عليكم السلام عليكم زكي, زكي ام مسعد سلام. الله يسلم حضرتك الحمد لله انا قول... عايز عايزه اقول لك حاجه يا شيخ سالم معلش دقيقه واحده احنا عندنا بنحتفل ب 23 ديسمبر عيد مقاومه والمقاومه الاعداء عدوان الثلاثه على بورسعيد نعم عن البطولات اللي كان بيقوم العدوان دو مدارس مام وشباب ورجالة واطفال ورجال الشرطة الشرفاء كانوا بورس عيد ماشي وبنحتفل دلوقتي حاليا برضو بعيد 24 اكتوبر عيد المقاومة الشعبية بتاع السويس ليه دلوقتي احنا عايزين نلغي حاجة اسمها مقاومة نبعد ليه حاجة اسمها مقاومة عن الشعب اللي تعبان اسألوا عن القانون الدولي اسألوا اي خادر في القانون الدولي يقولوا لأ ما من نمنعش السلاح ما نمنعش الاكل احنا مسلمين نعم السلاح بيتقال علنا ان امريكا بتدعم اسرائيل بكذا وكذا وكذا واحنا شايفين ان كلمه نقول كلمه مقاومه نعم الواحد بيخجل شفنا فيلم تسجيلي باسم طلقه واحده قد ايه يهودي بيروح يضرب الناس وهي نايمه وهي راحه الفجر قد ايه عدد الاسره قد ايه اختلوا الناس الاسرين اخذوهم في لبنان هدوا الدنيا نعم. واسألة بت الدنيا عسان أسرين والمقاومة وقفت وحزب الله انتصر وإحنا عايزين ننتصر ونقف عايزين كلمة رجالة وعايزين ناس تدعم المقاومة وتقول لا إله إلا الله ولا حوله ولا قوة إلا بالله أزاكم الله خير ومبارك الله فيك وأنا يعني أكل برضو الذي جعل لياسر عرفات يا أخوانا الذي أعاد ياسر عرفات وأبو مازن والمجموعة اللي في السلطة لولا المقاومة ولولا الانتفاضة ما وصلوا إلى هناك ده المقاومة هي اللي جابتكم وهي اللي عاملة قيمة لهم حاجة غريبة والله احنا بتعجب الله اخي طارق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبركلك يا شيخ سالم والله احنا بنقول احنا احنا مش خايفين على المقاومة من اليهود ولا من دوت لا احنا احنا كل الحكاية احنا عايزين برضو هيشوة الشيوخ الأجلاء في كل دولة مش في مكان واحد لا في كل دولة يتجهوا للانظمه او للحكام ممكن يكونوا معلش يعني بتكون ممكن معلومه عندهم تكون ضعيفه شويه لان طبعا كل كل حاكم او كل حواليه حاشيه وحواليه مجموعة بتحاول انها تضلله نعم فاحنا عايزين يبقى في ناس اجلاء يوصلوا للحاكم دوت او يوصلوا للقائد النظام دوت بحيث ان ينوروا له يعرفوه يقولوا له اليهود نعم. يعني احنا دلوقتي بنسمع وبنعرف وفي ناس كتيرة أجلاء عارفين وفي ناس تانية لسه بتعرف إنما هو نعرفش هل الحاكم دوت أو رئيس النظام دوت أو دوت إيه ومعلوماته إيه فكره فإحنا عايزين نوصله المعلومة دية لغات عبده مباشرة بحيث إن برضو النواره نعرفه طريقه نعرفه سكته وهو بعد كده برضو ليه هو السلطة في إنه هو ياخد قراره بارك الله فيه جزاكم الله خيرا يبقى السلسلة يا أخواننا الكرد لا يعطي السلسلة إلا من يخيفه لذلك قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون يا سلام وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار يولوكم الأذبار زي ما ولو الضبر في غزة الصامدة الثابتة معنا أم مشاهدة سلام عليكم السلام عليكم يا شخص عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احنا صراحة في عيد اللي احنا بنسمع صوتك وبنشوفك على قناة الناس الله يساعدك وبنحييك اللي, اللي انت بتتكلم عن إخواننا في غزة والحمد لله اللي احنا يعني بنقل حاجة بنقوم لهم قيام الليل. نعم. انا يا شيخ سالم انا طبعا اسعدني اللي كلمت حضرتك بس انا بقول لحضرتك حاجة كنت شايلها على كتافي بقالي سنة ونص وكنت خايفة اللي انا اموت وانا مكلمش حضرتك. عشان دي كانت امانة وانا لازم ادي الامانة. انا حلمت بالرسول عليه الصلاة والسلام وحضرتك كنت لسه بتقدم البرنامج اللي كان نعم. عشان الاحلام. نعم. وقال للشيخ سالم جالي في المنام وقال للشيخ سالم قلبه يعني بيصدق الناس كلها ومش كل الناس اللي بيكلمون للأحلام بتكون يعني رؤية شرعية فخليه يهتم بالحاجات دي وفضل ربنا لقيتك انت الوحدك بتهتم بحاجات تانية غير زي ما الرسول قال بالظبط صلى الله عليه وسلم فسبحان الله يعني قعدتك تصل بحضرتك كتير على الموبايل يعني ما اسعدنيش اللي انا كلمت حضرتك انا وزوجي الله يكرمك وجزاكم الله خيرا وانا كنت حامل وكنت تعبنة جدا وكنت نفسي كل ما بشوف حضرتك اقول يا رب اجيب ولد ارزقني بالولد وكان وقال لي اللي بنت قالوا لي ولد نفسي يعني ولد عشان يعني اجيبه زي حضرتك كده فادعيلي انا لي والجوزي وال والابني وال والشهد ربنا يبركلك في ابنك ويبركلك في شهد ويبركلك في أسرتك وفي زوبك وربنا يثبتك على حق ويجزاكم الله خيرا على هذه الأمانة بارك الله فيك ووصلة الرسالة بإذن الله سبحانه وتعالى معانا الأخت أسماء ياريت الإخوة يركزوا معايا في الأدلة اللي أنا بقولها والمعاني التي نتحدث عنها بالتفصيل ومعانا الاخت السلام عليكم الأخت أسماء السلام عليكم عليكم السلام عليكم ازيك يا اختي اسماء؟ اه الحمد لله يا شيخ سالم، انت عامل ايه يا شيخ سالم؟ الحمد الله فيكي. ربنا ي لك يا رب يا شيخ سالم على اللي انت بتتكلم عنه يا رب. والله امين يا رب. نعم. نعم. ان هم يذموا عن عن الموضوع دوت والناس كلها تعرف والناس كلها يعني تمنع المنتجات بتاعتهم خالص. نعم. عن مصر وكل واحد بيمنع بيستخدم المنتجات بتاعتهم يقطعها حزب الله ونعمة ووكيل فيهم بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا السلام عليكم طيب اقع شوية للصلاة يا سلام حمود الله سمح وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وهذه أخلاك الكردة وهذه طباع الخنزير إنهم لا يعرفون معنى العزة ولا معنى العزيمة ولا معنى الإرادة وشفنا ذلك شوفنا صراخ الجندي الإسرائيلي مش عارف في أرض واسعة وبيجروا خايف من المقاوم الغزاوي سبحان الله تعالوا معنا الحاجة التانية أخواننا وإن يقاتلونكم ويقولون لكم أدبارا ثم لا ينصرون إن فيها قوما جبارين هم ما يقنشل بالقوي يخافهم القوي جدا. ربك استخدم معامل قوة عشان يأخذوا الكتابة بقوة الله سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى اسم معايا وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة, ظلة وظنوا أنه, أنه واقع بهم الله سبحانه وتعالى رفع الجبل فوق رؤوس اليهود من أجل أن يسمعوا ويطيعوا لله سبحانه وتعالى قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا كل ما امرهم بحاجه سمعنا وعصينا كل ما امرهم بحاجه سمعنا وعصينا ادخلوا الارض المقدسه مش هنخشها الجبل فوقهم كانه ظلة وظن يعني الظله بمعنى يا اخواننا انت عارف الجبل لما يرتفع فوق رؤوس البشر عامل زي الظلة بتاعت الشجرة ضله فما فيه شمس بيتجله فهم إيه؟ عاوزين يعصوا ربنا يا بوصلة جبل لا مش هنعصي وهم افتكر الجبل هيقوا عليهم خلاص خذوا ما أتيناكم بقوة شوفوا الآية خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا خلاص هناخد ونسمع عشان تقول اليهود الدونة أرض فلسطين لازم قوة ما ينفعش الكلام اللي هو بتاع اله الخيار الاستراتيجي الخيار الايه الاستراتيجي ومش عارف كلام غريب والله ما ينفعش مع اليهود الكلام ده ما ينفعش احنا في 67 لما 73 ضربناهم اخذوا ارض سيناء لكن لما كانش فيه ضرب لا كانوا محتلين ما فيش مش هنخرج منها لكن لما خدوا الضربه الاولى بتاعه الطيران والضربه الثانيه راحوا قالوا لا خلاص هنديكم اللي انتم عايزينه الله في لبنان راحوا قالوا ده فاكرين رايحين رحله هندمر جنوب لبنان وبتاع لما لقوا المقاومة والبريجة الإسرائية الضربية في البحر ياه. دا لقوا مقاومة شرسة وشوفنا الجنود هم ما بيبكوا يبكون قالوا لا قول المرضى يجي هو ليحارب هو عدلناك في المكتب تحت الدفاية وتحت... وسيبنا احنا نموت لا مش هنموت فاليهود لا يؤمنون إلا بالقوي لذاك عزب الله لما لهم انتوا فاكرين انتوا جيتوا المرضى اللي فاتتوا سيبناك والمراضي لا دا المرضى لن نترك منكم واحد ولذلك ما فيش وقال له قول قال ايه براك قال ايه اليوم غزة وغدا حزب الله يعني النهاردة نخلص غزة وهنروح على جنوب لبنان راح جبان ما لانه عارف اللي هيحصل هناك هناك غير غزة ارض غزة مسطحة اما جنوب لبنان جبال واي لا مش عارفوا تحركوا هناك فعشان كده يا اخواننا الله سبحانه وتعالى يقول لنا سبحانه وتعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم فده دليل على أن اليهود لا يؤمنون إلا بالقويش هم زي الكرد والخنزير الكرد إذا ملقاش حد يسلسله كويس ويخوفه يكله وإذ أخذنا ميثاككم ورفعنا فوقكم الطرى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا لكن ما فيش بعد ما الجبل ارتفع عصوا ربنا مرة المية ومرة ثالثة ومرة ربعة إلى آخرين اعرف عدوك اعرف عدوك اسمع معي عبادة الدنيا من أهم صفات اليهود عبادة الدنيا بيعبود الدنيا من دون الله ولا تجد ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يعني اليهود حريص على البقاء في الدنيا أطول فترة ممكن أنه عارف أنه راح النار ليه؟ لأنهم عارفين أنهم مخلدون في جهنم بإذن الله عز وجل عشان كده بيبقى حريص على الحياة ولذلك اليهود في المعارك لهم مع بعض خايفين مرعبين مع بعض اسمع معي ولا تجد لهم أحرص الناس على حياة على أي حياة مهما كان مستوى هذه الحياة أنهم يريدون أن يعيشوا في هذه الحياة ولو كانوا زيولاً ولو كانوا ظالمين ولو كانوا كافرين ولو كانوا عالة شوف الإسلام وعظمة الإسلام لا سيدنا خالد لما قال لملك الروم يقول له جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة شوف الكلام الكبير كل صحابي حارس أنه يموت في سبيل الله ليه لأن احنا عارفين مؤمنين ايمانا يقينيا لا شك فيه في خلود في الجنة فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير والشهيد مخلط في الجنة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وصدقين والشداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله اسمع معي اسمع انظر إلى أبي بكر الصديق وهو يقول احرص على الموت خليك حريص إنك تموت في سبيل الله توهب لك الحياة تخلت في الجنة ولا تحسبنا الذين قتلوا في سبيل الأموات بل أحياء عند ربهم يرزكون يا سلام فعشان كده يا أخواننا كل صحابين من الصحابة وقعه زي مين يا شيخ سالم كده أديك مثال بسيط كان يطلب ربنا لموت شهيد كل معركة متعدي اسمه البراء بن مالك أخو سيدنا أنس بن مالك يعني في معركة اليمامة مع سيدنا خالد بن الوليد قفلوا وتحصنوا جوه مش عارفين يخشوا الناس عمات موت يعمل ايه؟ قال اللهم خلي بالك الرجل سمع اللهم ارزقني اليوم شهادة في سبي... ثم صعد على الصور احملوني على أسنة الرماح يعني ممكن الرمح يدخل في جسدي موت ورموت صور يخشي لألوف مؤلفة أكتر من خمسين ألف سبعين ألف من سبعين يا أخواني ويخش كده ويفتح الحصن ولقوا فيه أكتر من سبعين ضربة في, في, في بعض القضاء في العراق يا أخواننا أهل فارس اخترعوا سلاح جديد المنجانيك وسلسلة كلها نار وتخطف الناس فنزلت خطاف كده خاد سيدنا أنس ابن مالك فالبراء ده يعمل ايه؟ راح مسك السلسلة كلها نار مسك السلسلة وفاتك أخوه سبحان الله لا دي دابت شفت الشجاعة والقوة وظل يطلب من الله أن يموت شهيداً ومات شهيداً رضي الله عنه أرضاه فاكرين الراجل اللي في غزوة من الغزوات مع النبي في غزوة خيبر فلما النبي بيقسم الغنيمة قاله لا ما على هذا اتبعتك هم قالوا انت اتبعتني ليه قالوا اؤمن بالله عز وجل واؤمن ان عاوز اموت في سبيله عشان اخش الجنة وخلت في الجنة ان ارمها هنا يا رسول الله فادخل الجنة قاله تعالشان كده بتتبعني قاله اه ما اتبعتك على هذا لما اتبعتك من أجل أن أرمها هنا بسهم فأقتل فيه سبيل الله فأدخل الجنة فترك النبي فجاء وسهم في نفس المكان ومات قال يا سبحان الله دخل الجنة ولم يركع لله ركع ولم يسجد لله سجد سبحان الله عمل قليل وأجر كبير سبحان الله كان لسه داخل في الإسلام سبحان الله سبحان الله يا أخواننا لذلك يا أخواننا في كان واحد اسم بصر بن أبي أرتأت كانوا المجرمين في بتاع أوروبا عمان يضربوا يعني في أهل البوسنة فيعمل إيه جايش جيشه راح فلاقى حاجة غريبة جدا هو بيحارب بيلاقي مؤخرة الجيش بتاعته بتضرب بكل قوة يدوروا على مين القوة اللي بتيجي من مؤخرة الجيش مش لقيه فده أنه يصلي للقى استخارة يشوف مين اللي بضربه لحد ما ربنا ألهامه لقى في المؤخرة فيه كنيسة ضخمة يعمل إيه ساب المسلمين وراح طلع تسلق جدار ال ال ال ال ال الكنيسة بصر بن ابي ارطاه ده فلما نزل لقى ايه يا اخواننا 2000 بغل 2000 بغل ألفين غاجل من النصارى بتوع اللي هم الصليبيين دول 2000 بغل يعني ناس قاعده بس تاكل وتربي يعني معلش يعني مجانس وبيسموها يعني عضلات كل واحد ياكل له 3 4 بصر بن ابي هيخرج منين ما فيش لكن شوف الشجاعه والقوه نزل بسيفي واوجعهم ضربا فأصحابه صحيوا كده الصبح بعد صلات الصبح مش لقيينه فلهم دوروا عليه فلقوا الكنيسة في عس... صعدوا فلقوا بصر ابن أبي ارتا بطنه مفتوحة ماسكوا عمال يقاوم تصوروا بصر ابن أبي ده قتل منه معادة كبير جدا حتى قال أحدهم وهو في الأسر بعد ما فتحوا الباب وأسروهم يقول من هذا الذي عجزت النساء أن يلدنا مثله مين ده اللي كان عمال يقتلنا بكل شجاعة وكوة مين ده قالوا له ده بصر ابن شوف كان حريص على الموت سبيل الله هو ده الإسلام يا أخوانا ودي تربيت الإسلام أما هؤلاء الضعفاء والجبناء ما ليس لنا خيار إلا مش عارف إيه فليس لنا دخل بهؤلاء بصراحة يعني ولازم الشعب الفلسطيني يعلم علم لكن لا حل له ولا عودة للكدس ولا الأراضي الثانية الاربين إلا بالمقاومة ولا تنتظروا من الأمم المتحدة ولا من أوروبا ليس لكم إلا إله واحد قولوا لله إياك نعبد وإياك نستعين ولا تعولوا على العرب لا تعولوا عليهم بأي شيء كما قلتم لا نريد منهم أفرادا ولا نريد منهم سلاحا ولا نريد منهم ما في حالنا لا حول ولا قتا إلا بالله وبعدين ما لا تعتقدوا في أوباما أوباما دا مش إله على فكر أوباما دا مش إله احنا دايما نعتمد على الغير ما نعرفش لي أوباما دا أصلا يعني أنتم عارفين هو أكثر صهونية من الصهينة وقال لهم كده هو في المستعمرات في أيام الانتخابات راح لهم في المستعمرات هو قلت مستوطنات اسمها مستعمرات فأراضي مستعمرة يعني مختصبة لكن مستوطنهم ما لهمش وطن اليهود ما لهمش وطن أصلا يرجعوا تاني الـ الـ الـ إلى بلادهم أـ أـ الذين جاءوا منها فهو في المستعمر يقول لهم أنا لا أتحمل انا وزوجتي وابنتي أن ينزل علينا ساروخ اللي يرمينا في ساروخ أرميه بسواريخ عشان كده أنا بقول لكم أي الحماس هيج هبيت حماس قال لهم كده في المستوطنات لذلك في الخطاب بتاعه بيقول على حماس ان هي تمنع ضرب الـ الـ يا ابو دم خفيف يا اخي ده انت ما عندكش دم ولا احساس والله شوف بيتكلم بيقول لك ايه الامم ليس لها هم ولا ليس لها شاغل الا حراسه اليهود الا حراسه اليهود وإلا حماية اليهود يا سلام على الكلام الحلو الجميل ومش كلام يا إخواننا لا ده بيساعدون بالسلاح وبالمال بيجي من أمريكا عشرة مليار سنويا لليهود وبيجي لهم سبعة من أوروبا وبعض الدول للأسف مش عالي سأقول لك اسم الدول لأنها حاجة, حاجة تكسف بصراحة حاجة تكسف فوائد البترول بتاعت العرب 145 مليار راحوا بها يسندوا بها الاقتصاد الأمريكي المنهار طب ما تسندوا الغلابة الذين اللي حاول لهم ولا قوة لأسف الأستاذ محمود بقول لي ما عادشة لديها أنت دايما تقول لي ما عادشة لديها وبيبقى لي ربع ساعة أستاذ محمود دايما تضحك عليها بربع ساعة ما عرفش إيه السر اسمع معايا قال بالدين أرسلان يا أخوانا وشفت شجعته لما عارف أرمانوس زعيم الروم لما جاي يهدم الكعبة شوف كون خمستاشر من أسود الإسلام فانتصر عليهم ولا تجد انهم احرص الناس على حياه احنا يا اخوانا بنعرف اليهود قلنا من القران اعرف عدوك ونعرف عدونا منين اول حاجه اول مصدر لينا القران ثاني مصدر لينا يا اخوانا التوراه نقرا التوراه جيدا عشان نعرف صفات اليهود ان هم وإحنا شعب الله المختار وان كل دول عبيد ولا تلاحظوا مطلوب من العرب حمايه اليهود ما يخش السلاح للمقاومه ما يخش حمايه اليهود الا لو احنا عبيد ما احنا مالنا ومال اليهود نحرسهم ليه انا ما اعرفش ثم في خمسة وعشرين صفة في القرآن يا أخواننا لليهود أكتر من خمسة وتسعين صفة أنا كنت يجمحهم لكن للوقت مش يعني للأسف يعني التلمود التوراة والتلمود وأنهم يعتبرون الناس جميعا أحط من البهائم التوراة, التوراة بتتكلم كده أن الناس كلها زي البهائم وأحط من البهائم وأزل من الكلاب وأنهم وحدهم شعب الله المختار لازم نقرأ التوراة كويس والتلمود كويس التلمود ده كلام العلماء عندهم التلمود مقدس عن التوراة كلام ربنا اسمع معايا ثالثا من الحاجات اللي احنا نعرف بها اليهود ايضا من مصادرنا القرآن بعدين التلمود والتوراة التوراة والتلمود كيف نعرف اليهود ايضا عن طريق التاريخ كيف افسدوا خلال التاريخ نقرأ تاريخهم وفسدهم في انجلترا وفي ألمانيا في كذا مكان بعد كده ربيعاً كتابات اليهود أنفسهم نقرأ منحن بيجين والشلة دي كلها نقرأ إزاي يتكونوا وإزاي جمعوا نفسهم وهم في الشتات وإزاي وصلوا الأرض لفلسطين وإزاي سيطروا على رؤساء العالم أجمع الحاجات دي كلها نقرأ عشان نستفيد منها بعد كده خامساً كتابات المنصفين عن اليهود زي الرجل الفرنساوي الأسلام روجي جارودي ده برضو نحتاجين نقرأ كتاباته كويس جداً وفيه كتب قيمة جدا. المودودي وعبد العظيم المطعني الدكتور عبد العظيم المطعني وفي كتب كبيرة جدا وكتب للشيخ الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي له كتب قيمه جدا يا ريت سويا في كتب بتتكلم عنهم يبقى دي مصادرنا في معرفة اليهود اعرف عدوك يبقى ده العدو الأول بالنسبه للمسلمين في عدو العن من اليهود هنتكلم عليه في الحلقه القادمه يا ريت تركزوا معايا في الحلقه اللي جايه اهم من الحلقه ديت ده الظاهر أما العدو الخف الحقيقي للأمة الإسلامية هو سبب في تعاسة الأمة الإسلامية السبب في تأخر الدول الإسلامية هنتكلم عنه بالتفصيل في اللقاء القادم بالمشيئة الله سبحانه وتعالى لكن قبل أن أختم رسالة إلى المقاومين في غزة المتحدث في الرسم باسم الإخوة يعني عز الدين القسام والجهاد كان اسمه أبو عبيدة قلت دايما النفس أخذب وأقول له رسالة والله يا أبا عبيدة بلغ إخوان المجاهدين من سالم أبو الفتوح كل محبه وكل إخاء وكل سلام وكلهم كنت أتمنى أن أكون حزاء في أرجلكم أو شرابا في أرجلكم وجهي يكون حزاء لاقدامكم لأنال نعم من نعم الله تغبير الوجه في سبيل الله سبحانه وتعالى يا أبي عبيدة أسألك أن توصل هذه الرسالة لكل المجاهدين من إخواني في غزة فهم السادة وهم القادة رفعتم الرؤوس بصمودكم كان لنا الصمود وبنصركم يعني كان لنا النصر بإذن الله سبحانه وتعالى وأسأل الله يثبتكم المعركة القادمة إخواننا معركة الإعمار والإزلال الحصار وإزلال الشعب في غزة مرة تانية عاوزين نعمر وندخلكه طيب خلوا الفئة دي تخش عندك طيب احنا مش عاوزين الفئة دي لأ غصبنا عندك لازم الفئة دي تخش عندك فعشان كده اللي جاي أصعب اللي فات فالناس ما تنامش الناس تصحصح شوية تكون في هذه القضية قضية الأمة قضية الوجود إما أن نكون وإما أن لا نكون إما أن نكون أو لا نكون اللهم اني قد بلغت اللهم فشهد اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعد سبحانك اللهم بحمدك انا بس كان في بس استاذنك استاذ محمود بس الرسائل بس كذا رساله في عجاله مش اتاخر عليك يعني الاخ الفاضل يا شيخ سالم احزنني يعني بيتكلم على عند سقوط بغداد يعني المقاومه احنا ما بنتكلمش على المقاومه في العراق والله احنا بنتكلم عن المقاومة في العراق يا اخي ولكن أنا محتاجين من المقاومة الأيام اللي جاية دي ترين آية من آيات الله في المحتل نريد رد عملي قاسي وقوي للمحتل ادعلنا شيخ سالم نحن نشاهدك إن شاء الله فلم نكن نشاهدك في هذا البرنامج الفاضل منذ الحرب على غزة بسبب قطع الكهرباء وادعلنا الأخت ندى من خان يونس قطع غزة ربنا ينصرك يا رب ويسبتك بارك الله فيكم وجزاكم الكل خير ادعوا لنا بالنصر والثبات يا شيخ سالم أختكم أم محمد من غزة الجريحة حفظكم الله ونصركم أين الجيوش يا شيخ سالم أين الجيوش يا شيخ سالم أهل غزة يريدون الجيوش لا يريدون المال ولا دواء الأقصى ينادي نعم أنا أؤيدكم الفنان عاد الإمام ينتقد المقاومة ويعتبر أن اليهو... محدش يلي على اليهود ويعتبر هذا ضعف ما رأيك يا شيخ سالم محروص هنرد في اللقاء القادم بإذن الله أرجو يا أخي أن, أن تبلغ سلامي للشيخ سالم وتقول له بارك الله فيه فأمتنا بخير حسام من اليمن جزاكم الله خيرا يا أهل اليمن وأهل اليمن بصراحة بعد أهل الأردن انتفاضتهم كان قوية جدا المهندس حمدي من السودان فاتفاضت الشيخ سالم ألا ترى أن سبب نكبتنا أننا, أننا بعدنا عن الاعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم أنت تقول يا شيخ سالم بأن المسيحية المسيحية هم يريدون إعطاء فلسطين اليهود هذا لا شك فيه ولكن ماذا تقول عن بعض الأنظمة التي ترفع شعار العروبة والإسلام التي سعادت الصهينة أكثر من اليهود نفسهم دمشق مصطفى ضرب لك واسمعي يا جارة ضرب لك واسمعي يا جارة المؤمر على مصر يا شيخ هذا مخططهم ونحن نحارب بعقيدة يا حبيب قلبي هذه الرسالة برضو ونحن نحارب بعقيدة يا حبيب قلبي يا شيخ سالم مجاه فاتفتت السبت مع الشيخ سالم معي يا شيخ النحلنا يتضح لك بأن تأخذ جولة الآن في قنواتنا الفضائية وترى ما فيها نعم أخي الشيخ سالم أرجو توجيه نصيحة لخطباء المساجد بضرورة ربط اسم الله بالخطب الله يا أخي أنا وجهت لهم رسالة وإخوانكو الخطباء الحمد لله بخير لا فضفوك يا شيخ سالم أديت ما في كلبنا الأهل غزة دكتور عمر السودان بيطة وجوه العلماء يا شيخ سالم بوركتا دكتور عمر السودان جزاك الله خيرا يا دكتور عمر وربنا ينصركم في السودان لأن المؤامر على السودان تصوروا الناس في الجنوب العزين ينفصلوا عن عن, عن, عن السودان رئيس دولة أمريكا استابلهم خير استقبال ومنحهم الأسلحة عشان يهزوا استقرار السودان ونحن في غفلة أسأل الله أن يقوي شوكة الموحدين المؤمنين في السودان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي العراق وفي وفي فلسطين وفي كل مكان يذكر فيه اسمه سبحانه وتعالى وأسأل الله ينصر المسلمين والمسلمات وأسأل الله أن يصلح حال العرب والمسلمين أن يتوحدوا على قلب رجل واحد وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل سبحانك الله ويحمدك نشهد الله إلى أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك الله ويحمدك نشهد إلى أنت نستغفرك ونتوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته